لا تسل عن ناس بي سل عن قصور لم تزل هدفا للنوبي وسماء انقفرت من طريف الشهبي ورياض صوحات برحيل السحب وحكات عن حالبي فستذري أنني كنت يوما قرطبة كنت يوما قرطبة لا تسلني من أنا فالشذا قد التي وطفئات قد تشهقوا لا تسلي من أنا فشذا قد يعبقوا والمصابح التي وطفئات قد تشهقوا فإذا الدنيا سناها والعشايا مشرقوا وَاِذَا الْمَاضِي هُنَا نَبَضَاتٌ تَخْفِقُ وَاِذَا غِرْنَ نَاقَةٌ مِنْ جَدِيدٍ تُحْلَبُ وَبِاسْمِ الَّذِي كُنْتَ يَوْمًا قُرطُبًا كُنْتَ يَوْمًا قُرطُبًا لَا تفل من هدني سراب ردني لا تسل عن حاسدني عبيري سمني لا تسل من هدني وسرابا ردني لا تسل عن حاسدني عبيري سمني ومن الذدي الذي كنت اخفي عن ظني ومنى الذي كنت اخفي عن لا تفل عن فما عجبي أن عن قيني لما يجرحني من ناس قطبه من تنان طمر كيف مهماس كسر سلف عن من أخلدوا لأراتيح الخدر ونسو بلدانهم مشرعات للخطر ولماذا لم يدم لم يدمها لأن ذاك الوطر فمضوا ولكن لم أزل أحيا الذكر وإلى يوم اللقاء سوف أبغى طرطبة قدمت لكم هذه الأنشدة من موقع شبكة ملامح